من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرتول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء يثبت وعيده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عيدهم أو نتوصل ينك فإنما عليك البراق علينا الحساب أو يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقد لحكمه وهو تريع وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قِبَلِهِمْ فَلِلَّهِ النَّكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْتُبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لَنَ الْعُقْبَى